بهب الترييح فطر القصيد ويحاك الهواء ريا حسومي وكف الغيوم تنادي تنادي ألا من جلا من البهب فطر القصيد ويحاك الهواء ريا حسومي وكف القيومي ألا من جلا فشر يحاك لكم أمتي يريد الفناء ورب السماء فيا أمتي أنسيتوا واسمعوا فجل الأمور بدب في خفا قنابلهم كأسهم بتداروا فروا من صدوق وما من إخاء وما من إخاء أبني حصاد الرصاص أتاه فما من مغيث ولا من عزا أبي يا رحيم كشربة ماء طعنت فطوبى ولا من شقى وأمي يا أمي كفك بكاء فدينك يعلو وكل نهورا وعرض استبيحا وما من رجاء سوى بيلا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 أَإِنَّ طَوِيلًا وَمَا مِنْ دَوَائِنَ فَقَوْمِ يَصَارُهُ كَمَلْبَبَ غَاضِلِ سَنِ سَلِيمٌ وَقَلْبِكَ لِيَمُنٌ وَعَيْنِيَ صَارَتْكَ فِي السِّقَاءَ أَإِنَّ طَوِيلًا وَمَا مِنْ دَوَائِنَ فَقَوْمِ يَصَارُهُ كَمَلْبَبَ غَاضِلِ سَنِ سَلِيمٌ وَقَلْبِكَ لِيَمُنٌ وَعَيْنِيَ صَارَتْكَ ونحن ننام كأهل الرقيم وفي غفلة قد يحل البلاء وأرجو الإله يزيل العناء ويرسل جندا كديم السماء ليعلو الكتاب ويخبو سواه وينصر جندا ألح الدعاء ديار الكتاب ويخبو سواهُ وينصر جندا ألح الدعاء ألح دعاء